بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المدة ومن هذه الكثرة في عدد الأطباء ومعلم الطب يتبين لنا أن الحاجة إلى دراسة الطب والعلوم كانت حاجة عمران كامل ولم تكن حاجة أفراد أو طوائف محدودة فمن الجائز في بداية الأمر أن الملوك احتاجوا إلى الأطباء البارعين فاستقدموا إليهم من ترامت إليهم سمعتهم بالقدرة والدراية ومن الجائز كذلك أن بعض الرهبان أو العلماء في طوائف السريان والروم كانوا ينقطعون لدراسة العلم فيما قطعوا له من صنوف الدراسات ولكن العاصمة لا تستفع لأكثر من ألف طبيب في وقت واحد ما لم تكن الحاجة إلى الطب والعلم حاجة عمران واسع الأطرافها وقد كان السريان والروم في أماكنهم وكان معهم اقوامهم وذووهم وكتبهم وودائعهم في ظل القياصرة والأكاسرة فلم يتسع نطاق المعرفة هذا الاتساع ولم يبلغ ارتقاء المعيشة في عهد الحضارة الرومانية أو الفارسية هذا المبلغ وإنما الجديد في الأمر هو التفاعل الطيب في بنية المجتمع مع قيام الدولة الصالحة التي نهضت بها العبقرية الإسلامية وتكلفت بها سماحة الدين الجديد ولم تكن مزاولة الصناعة وحدها هي الغرض المقصود من هذه النهضة الواسعة وهذا التعليم المستفيد لأن أشهر الأطباء كانوا يبيفون إلى علم الطب علما آخر كالفلسفة أو الهندسة أو الفلك أو الكيمياء وكانوا يؤلفون الموسوعات ويطيلون البحث في امهات هذا العلم حيث كان وقد كان بعض الدراسة كافيا لمزاوله الصناعة الطبية في تلك العصور ولكنهم طلبوا العلم للعلم فلم يقنعوا بما وجدوه من كتب الأغريق الأقدمين أو كتب الفرس والهنود. ورجعوا إلى كل مظمة من مظان التوسع في هذه البحوث فتساوى بحثهم عن كتب الطب وبحثهم عن كتب الهندسة والنجوم وسائر المعلومات ووضعوا الكتب فيما قرأوه وترجموه فإذا هو موسوعات تشمل الوصفة الهندية إلى جانب الوصفة العربية أو الفارسية أو اليونانية وإذا هي مباحث تهذيب والتقصاء وليست متاجر أرباح ومن موسوعات الطب الإسلامية ما لم يوضع له نظير في الضخامة والتمحيص. على قدر أسباب التمحيث في زمانه وقد ترجمت كلها إلى اللاتينية فنقلت هذه الصناعة بين أطباء أوروبا من حال إلى حال ولم يدار مؤلف العربية فيها أحد من علماء الأوروبيين إلى مطلع العصول الحديثة مع شغف الأوروبيين أثيراً لإدعاء ملكة العلم للعلم واتهام الشرقيين لأنهم لا يطلبون العلم إلا للصناعة وأرباحها فعكست الآية هنا وأصبح اطباء أوروبا يقرؤون كتب العربية ليستفيدوا منها في مزاولة الصناعة وكسب الأموال وتشابه في ذلك جميعا ما لم يكونوا من الرهبان والقساوس الذين انقطعوا عن الدنيا فلا يجهرون بطلب المال من صناعة الطب ولا من غيرها من الصناعات فترجم كتاب القانون لابن سينا في القرن الثاني عشر وهو موسوعة جمعت خلاصة ما وصل إيه الطب عند العرب والأغريق والهنود والسريان والأنباط وترجم كتاب الحاوي للرازي عام 1279 وهو أكبر من القانون وأوسع منه في المادة والموضوع وقد اخمله تلاميذ الرازي بعد موته لأنه عمل لا يصلع به الأفراد وترجمت كتب ابن الهيثم في ذلك العصر فكان عليها معول الأوروبيين اللاحقين جميعا في البصرية وظهر من برامج جامعة لغان المحفوظة أن كتب الرازي وابن سينا كانت من المرجع المعول عليه عند أساتذة تلك الجامعة إلى أوائل القرن السابع عشر وجاء المدد من الأندلس العربية فأمد أوروبا بمرجعها الأكبر في الجراحة وتجبير العظام، وهو كتاب التعريف لمن عجز عن التصريف لأبي القاسم خلف ابن العباس وقد طبع باللغة اللاتينية في القرن الخامس عشر وكان قبل طبعه دروسا متداولة بين أبناء الصناعة يعتمدون عليها في الأعمال الجراحيه ولا سيما فتح المثانه واخراج الحصاه وقال العالم الطبيعي الكبير هلر في روايه جوستاف لوفون ان كتب ابي القاسم كانت مرجعا للجراحين جميعا بعد القرن الرابع عشر للميلاد وقد ترك كتيبا صغيرا عن الالات الجراحيه التي تستخدم في العمليات على اختلافها مع توضيحها بالاشكال وطرائق الاستخدام وتكاثرت المستشفيات باسم المارستانات في انحاء الدولة الإسلامية بعد القرن الثالث للهجرة وكانت لهم طريقه لطيفة للتحقق من جودة الهواء وصلاح الموقع لبناء المستشفيات تغني عن الأساليب العلمية التي اتبعت في العصر الحاضر بعد كشف الجرافيم والإحاطة بوسائل التحليل فكانوا يعلقون اللحوم في مواضع مختلفة من المدينة في وقت واحد فأيها أسرع إلى العثن اجتنبوا مكانه واختار المكان الذي تتأخر فيه عوارض الفساد وقد تسلم العرب الطب في مرحلة من مراحل طويلة بين النظريات القديمة ونظريات الحديثة فكانت نظرية بقرات أن الأخلاط الأربعة دم وبلغم وصفراء وسوداء وأن المرض هو اختلال النسبة بين هذه الأخلاق والعلاج هو ردها إلى نسبتها الأولى وكانت نظرية جالينوس أن الأمزجة الأربعة هي الحرارة والبرودة واليبوسة والرتوبة فمن أصيب من قبل الحرارة فعلاجه البرودة ومن أصيب من قبل الرطوبة فعلاجه اليبوسة وعلاج كل عرب من هذه الأعراض يقتصر على هذا القياس وكثر بين أطباء مدرسة الإسكندرية انتقاد هذه النظريات سيما نظرية بقرات فأطلها إيرازيسترات ونصح لأدباعه باهمالها وايثار الملاحظة الدقيقة عليها وجاء بعدهم من اكتفى في التوصيف بسؤال المريض والمقابلة بين حالته وأحوال المرضى الآخرين وتسجيل الظواهر والأعراض في جميع الأحوال فلما تناول العرب الطب كانت هذه الصناعة في المرحلة بين تناسي نظريات القديمة ونشأة نظريات الحديثة ولم تكن العلوم في جملتها قد وصلت إلى الطور الذي يسمح بابتكار هذه النظريات تعتمد الملاحظة والتجربة ولم يعولوا كل التعويل على التزام النظريات او ابتكار الجديد منها وتصرفوا في العلاج فلم يتقيدوا برأي جالينوس في علاج البرودة بالحرارة أو الحرارة بالبرودة بل كان منهم من يعالج البرد بالبرد في بعض الحالات أو يجمع بين الحمية والتبريد والترطيب، كما كان يفعل صاعد ابن بشر رئيس المستشفى العضبي ببغداد وقد عرفوا العلاج بالعوضي كما يؤخذ من كلامهم عن خصائص أعضاء الحيوان فإن الدميري صاحب كتاب الحيوان يذكر من منافع رئة الثعلب، مثلا أنها تداوي أمراض الصدر لأن هذا الحيوان لا يلهث إذا عدا ويذكر غير ذلك من خصائص أعضاء الحيوان وسبق لفرنج إلى وصف الجزام وشرح مرضي الجدري والحصبة وعلاج أمراض العين وحاموا حول مذهب فرويد في الطب النفسياني وعلاقتي بالمسائر الجنسية على نحو تجريبي خليق بأن يحتذى في تقرير المعارف والمشاهدات فمن ذلك أن حظية للرشيد تمطت في بعض الأيام ورفعت يدها فبقيت منبسطه لا يمكنها ردها وعولجت بالتمريخ والدهن فلم تنتفع بهما فلما سئل جبرائيل بن يخشي شوع قال للرشيد ان لم يسخط علي امير المؤمنين فلها عندي حيله فقال له الرشيد ما هي قال تخرج الجاريه الى ها هنا بحضره الجميع حتى اعمل ما اريده وتمهل علي ولا تعجل بالسخط فامر الرشيد باحضار الجاريه فخرجت فاسرع اليها جبرائيل ونكس رأسه وأمسك زيلها كأنه يريد أن يكشفها فانزعجت الجارية وبسطت يدها إلى أسفل وامسكت بزيلها فقال جبرائيل قد برئت يا أمير المؤمنين ولما سئل في تعليل ذلك قال هذه الجارية انصب إلى عضائها وقت مجامع خلط رقيق بالحركة وانتشار الحرارة ولأجل أن سكون حركة الجماع يكون بغتة جمتت الفضلة في بطون العصاب وما كان يحلها إلا حركة مثلها فاحتلت حتى انبسطت وحلت الفضلة ففرئت ويروى عن ابن سينا أنه دعي لعيادة فتى مريض لم يهتد الأطباء إلى علته فأمر باستدعاء رجل من عرفاء المدينة وتناول يد الفتى بجس نبضها ويرقب وجهه وطلب من العريف أن يسرد أسماء الأحياء في المدينة فسردها حتى جاء ذكر حي منها فزاد نض الفتى ثم سأله أن يذكر بيوت الحي فازداد نض الفتى عند واحد منها فسأله عن من في البيت من الفتيات وقال له الفتى زوجوه تلك الفتا فهذا هو الدواء وعالج أطباء العرب الجنون علاج الأمراض الطبيعية وقد كان يسمى عند الإفرينج بالمرض الإلهي أو المرض الشيطاني لأنهم كانوا يحسبونه من إصابات الأرواح أو الشياطين واقترنت بحوث العرب في الطب ببحوثهم في الكينيا فاستفاد الأوروبيون منهم كثيرا في هذا العلم المستحدث. ربما كانت فائدتهم من دروس العرب الكينية أعظم مما استفادوه من دروسهم الطبية فالقلويات معروفة في مصطلحات الكيمياء الحديثة باسمها العربي الكالي وماء الفضة هو من اهم الحوامض المستخدمة في التجارب الكيمية لم يظهر وصفه في كتاب قبل كتب جابر بن حيان وهو صاحب الفضل فيما عرفه الاوروبيون عن ملح النشادر وماء الذهب والبوتاس وزيت الزاج وبعض السموم وقد ترجم له كتابه السبعين وكتاب تركيب الكيمياء إلى اللغة اللاتينية في أوائل القرن الثاني عشر وظلت كتبه عمدة في هذا العلم بين الأوروبيين إلى أواخر القرن الثابع عشر فترجم كتابه الاستثمام إلى اللغة الفرنسية عام 1672 ونقلت كتب الرازي كما نقلت كتب جابر بن حيان ومنها تلقى الاوروبيون تقسيم المواد الكيمية الى نباتية وحيوانية ومعدنية وتقسيم المواد المعدنية الى ادق تقسيم عرف في العصور الوسطى ولعلى التاريخ الاوروبي لم يتأثر بشيء من كشوف العرف المعدنيات كما تأثر بكشف البارود واستخدامه في قزائف الحصار واسلحة القتال وفي الطبيعيات أخرج العرب الثقل النوعي لكثير من العناصر والجواهر النفيسة ونقلوا رأي الأغريق في الجاذبية وتعليل الثقل وصحوه أن الأجسام الثقيلة مجذوبة إلى معدنها من مركز الأرض وأن الأجسام الروحانية مجذوبة إلى عصقها في السماء ولكن البيروني شك في ذلك ووجه إلى ابن سينا سؤاله الذي يدل على ميله إلى القول لأن الأجسام كلها مجذوبة إلى مركز الكرة الارضيه وذلك حيث يقول ما الصحيح من قول القائلين أحدهما يقول إن الماء والأرض يتحركان إلى المركز والهواء والنار يتحركان من المركز والآخر يقول إن جميعهما يتحرك نحو المركز ولكن الأسقل منها يسبق الأخف في الحركة إليه وقد مهدت هذه الاراء سبيل نيوتن إلى تشف قانون الجاذبية وتعليم الثقل على الأساس العلمي الحديث وللبيروني أيضا فضل السبق إلى درس السوائل في عيون الأرض ومرتفعات الجبال وما تحكم به حركاتها في حالتي التوازن والارتفاع ومن رواد هذه المباحث في اللغة العربية أبناء موسى ابن شاكر أصحاب كتاب الحيل الذي يعد اصلا من اصول الميكانيكا قبل تطورها الأخير في عصر الآلات وعلى سذاجة البحوث التي انتهى إليها علم التاريخ الطبيعي قبل القرن الثامن عشر كانت مؤلفات العرب خير المراجع في هذه العلوم للأوروبيين وغير الأوروبيين فانهم جمعوا المتفرقة من المعلومات القديمة عن الحيوان والنبات وزادوا عليه وتوسعوا فيه تنقلوا عن الهند والفلدان واليونان والانباط واعتمدوا على المشاهدة في بلادهم وفي غير بلادهم كما فعل ضياء الدين المالقي المعروف بابن البيطار فقد ولد بمالقة وساح في أنحاء العالم الإسلامي ووصل إلى اقصى بلاد الروم للبحث عن العشاب وأصناف النبات وعينه الكامل الأيوبي رئيسا للعشابين بالديار المصرية وهم يقابلون في عصرنا هذا علماء النبات وعلماء الصيدلة في وقت واحد وألف كتاب الأدوية المفردة فاستوعب فيه صفوة المعلومات التي أدرتها علم زمانه في هذه البحوث جاء في كتاب الحضارة الأوروبية سياسية واجتماعية وثقافية لمؤلفه أساتذة الفلسفة جيمس وستفال توسون وفرانكلين تشارلز بام وفان نوستراند في خلال قرنين نقل الى العربية كل ما خلفه الاغريق من التراث العلمي على التقريب واصبحت بغداد والقاهرة والقيروان وقرطبة مراكز لامعة لدراسة العلم وتلقينه واخذت المعرفة بهذه الثقافة الاغريقيه العربية تتسرب الى اوروبا الغربية في اواخر القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر ولم يكن تسربها من أثر الغزوات الصليبية كما يسبق إلى الخاطر ولكنه جاء من طريق سقالية إلى إيطاليا ومن أسبانيا المحمدية إلى أسبانيا المسيحية ثم إلى فرنسا وتسابق رجال من ذوي عقول اليقضى إلى بلارمة وتليطلة لتعلم اللغة العربية ودراسة العلوم العربية والعجيب أن معظم هؤلاء الرجال كانوا من الإنجليز مثل إيدلارد أوف بات ودانيال أوف مارلي وروجر أوف هيرفورد وإسكندر نيكوام يوجد هامش يقول حافظنا على التسمية الإنجليزية لأنها أشبه بالأسماء التي يعرف بها أصحابها بهذه الصيرة انتهى الهامش وكانت رسالة إيدلارد أوف في المسائل الطبيعية أول مؤلف علمي أنتجته أوروبا العربية في القرون الوسطى وقضى بعض الطلاب سنين عدة في إستانيا ثم قضوا أعمارهم في هذا العمل المقصور على ترجمة الكتب العلمية العربية إلى اللغة اللاثنية وترجم جيرارد أوف كريمونا المتوفى عام 1187 في الثالثة من عمره 71 كتابا مختلفا من هذه الكتب وقربه في وفرة الانتاج أفلاطون أوف وعلى هذا النحو كانت اوروبا قد استولت في مستهل القرن الثالث عشر على محصول العلم الإغريقي والعربي بحذافيره وأصبح تدريس العلم في الجامعات الحديثة من الأمور المقررة المتفق عليها وكان أعظم علماء ذلك العصر الإنجليزي الفرنسيسكاني روجر فاركون. وهو لا يقل في عظمته عن شأن البرنس الكبير وكلاهما قد تولى تدريس في جامعة باريس ولم ينتصف القرن الثالث عشر حتى ظهرت مجموعة هذه المعارف في سفر ضخم من تصنيف سينسنت أوربو سماه مرآة الطبيعة، وحوى فيه كل ما وسعته المعرفة البشرية في ذلك الجيل من طب وظواهر كونية وثلث وجغرافيا وظواهر جوية وكلام عن طبقات الأرض والمعادن والنبات والاحياء والتشريح إلى آخره على أن الجانب المهم من أثر هذه الموسوعات الثقافية في أوروبا لا يتوقف على تعديد المعلومات كم معلومه بلغت وكم معلومه أخذها العرب أو أخذها منهم الأوروبيون وانما المهم أن الأوروبيين تناولوا مشعر العلم من أيدي العرب فاستضعوا به بعد ظلمة وبلغوا به بعد ذلك ما بلغوه من هذا الضياء العميم الذي انكشف به أحدث العلوم ولو لم يحمل العرب ذلك المشعر شرقا وغربا لكان من أعصر الأمور أن يقدح الأوروبيون نوره من جديد وإذا أفلحوا في قطحه فقصى راه في ثلاثة قرون أن يقف دون الشأو الذي انتهى إليه جهد الإنسان في عشرات القرون الجغرافيا والفلك والرياضة يعتبر بطليمون صاحب المجستي معلم الجغرافيا الأول في العصور القديمة لأن اسمه كان أشهر الأسماء التي أذاعها العرب في أوروبا بعد مولده بعدة قرون ومن الخطأ أن يظن أن علم الجغرافيا علم يوناني في أصوله ومبتكراته لاشتهاره باسم مؤلف من كلمتين يونانيتين لأن بطليموس قد اقتبس كثيرا من المصريين كما اقتبس كثيرا من الكنعانيين وقد سبقه من اليونان جغرافيون وسياح اعتمدوا على أهل مصر وبابل فيما أثبتوه من الأصول الجغرافية التقليدية ومنها الكلام على النيل وأثيوبيا وتقسيم الدنيا إلى سبعة أقاليم ويبدو على هذا التسبيع طابع البابليين الذين تحدثوا قديما عن الكواكب السبعة والأيام السبعة وجعلوا التسبيع سمة من سمات الخريقة الإلهية فبطليموس نشا نشأ في الإسكندرية واقتبس فيها ما توارثه المصريون من الأرصاد والتقاويم وأخبار الرحلات وقصص السياح على عهد الفراعنة عما ترقوه من البرور والبحور وقد بلغ من شيوع هذه الرحلات بين الاغريط الاقدمين انها تطرقت الى ليلياذا والوديسة من شار هومر كما تطرقت الى شار غيره من فحول شعرة ولصلة لا شك فيها بين علم المصريين الاقدمين وعلم الاسكندريين راجت المدرسة الجغرافية في الاسكندرية رواجا لم تبلغه في أرض الرومان ولا اليونان فاشتعر فيها بولتيوس وبسيدونيوس وتويوفان وميكلين كما وفد إليها استرابون قبل بطليموس بنحو مائة سنة وهذا عدى الفلكيين الذين كان لهم من البحث الجغرافي نصيب، ويعز بطليموس فضلا كبيرا إلى كتاب مارنيوس السوري. الذي دون في كتابه خبرة الكنعانيين وخبرة المصريين واعتمد عليه بطليموس كثيرا في تقسيم خطوط العرض وخطوط الطول والواقع الذي تتفق عليه اراء المؤرخين أن أوروبا لم تصل على جغرافيا بطليموس قبل انتقالها إليها من طريق التقافة العربية وأنها وصلت إلى الأوروبيين مزيدة منقحة بما أضافه إليها الجغرافيون المسلمون ولا سيما البيروني في رحلاته إلى آسيا الشرقية واخترع ابن يونس المصري في القرن التاسع للميلاد الرقاص، ثم توالى بعده من ضبط حركاته وانتظام ذبذباته وليس أرجح من الأقوال التي ترجع بتاريخ الإبرة المغناطيصية إلى الملاحين العرب والمسلمين لان الاقوال التي ترجع بها الى مخترعات الصين يجوبها كثير من الشك ومثلها الاقوال التي ترددها بين الرومان واليونان ولم يكن باب الاقتباس مغلقا بين الصين والعرب في فنون الملاحة اذ كانت السفن تغدو وتروح زمنا طويلا قبل الاسلام بين الحيرة العربية وموانئ الصين وقد أثبت العلامة جوستاف لوبون نسبة الإبرة إلى العرب في كتابه عن الحضارة العربية وهو إثبات له قيمته في بابه فإن أعوزته أدلة الجزم القاطع لم تعوزه أدلة الترجيع وقد شهر في المشرق الإسلامي جغرافيون مبرزون أضافوا إلى العلم أحسن تحقيقات من طريق العرصاد الفلكية ومشاهد الرحلات وتمحيص الروايات ولكن الاندلسي التي جمعت صفوة هذه المعلومات وأشاعتها في الأخطار الأوروبية التي تجاورها وكان للشريف الإدريسي خاصة أعظم الفضل في جمع هذا العلم وتجديده وإحياء العناية به بين ذوي الشأن في زمانه فلما أراد روجر الثاني ملك سقليا النورماني في القرن الثاني عشر أن يستوفي معلومات عصره الجغرافية لم يجد من يعتمد عليه في ذلك غير الشريف الإدريسي الذي ولد في سبتة ودرس في قرطبة وتطايرت شهرته في بلاد الحضارة الإسلامية والمسيحية فوضع كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق وصنع له الملك كرة فضية تمثل كرة الأرض تزن 400 راكس العرومي ليتفذها مثالا لما يثبته من معالم الكرة الأرضية ولا يعرف أن أحد سبق الإدريسي إلى بيان الحقيقة عن منابع النيل العليا كما حفظت في الخرائط التي بقيت في بعض المتاحف الأوروبية ومنها خريطة محفوظة بمتحف سان مارتين الفرنسي ترسم النيل آتيا من بحيرات إلى جنوب خط الاستواء بعد أن تخبط الجغرافيون في وصف منابيه وتعليل فيضانه منذ أيام هيروجست الملقب بأبي التاريخ ومن الخرائط المرسومة والعراء النظرية التي نقلت عن العرب تلقى كولومبس صورته عن الكرة الأرضية وتخيل أن الأرض كثمرة الكمسرى المستفيلة ترتفع قمتها في الهند وترتفع لها قمة أخرى مقابل لها في مكان آخر يشبه أقليم الهند بمناخه وثمراته ومحصول أرضه وماءه وكانت الخريطة التي أوحت إليه هذه الفكرة مباشرة خريطة الكاردينال بطرس الأيلي التي سماها صورة الدنيا واعتمد فيها على المصادر العربية ونشرها في اوائل القرن الخامس عشر قبل رحلة كولومبس بنحو ثمانين سنة وهو فضل يحسب للعرب في كشف العالم الجديد ولقد كانت آراء البيروني ومروياته في علمي الجغرافيا والفلك شائعة بين الاوروبيين المهذبين ومما نقل الفيروني عن اهل الهند ان على ترابيع خط الاستواء اربعة مواضع هي جين الشرقي والروم الغربي وكني الذي هو القبة والمقاطر لها فلزم من كلامهم ان العمارة في النصف الشمالي باسرة ثم قال وأما اليونان فقد انقطع العمران من جانبهم ببحر عوقي فلما لم يأتهم خبر إلا من جزائر فيه غير بعيدة عن الساحل ولم يتجاوز المخبرون عن الشرق ما يقارب نصف الدور جعلوا العمارة في أحد الربعين الشماليين لأن ذلك موجب أمر طبيعي فمزاج الهواء الواحد لا يتباين ولكن أمثاله من المعارف موكول إلى الخبر من جانب الثقة فكان الربع دون النصف وهو ظاهر الأمر والأولى أن يخذ به إلى أن يرد دليل لغيره ومعنى هذا الكلام الواضح أن موجب العقل يقضي بوجود جانب مغمور في الجانب الغربي من الكرة الارضيه ولكن لا يقطع بوجوده إلا بعد المشاهدة وتواتر الخبر من الثقات وهذه هي الحقيقة التي اعتمد عليها كولومبس فاقتحم بحر الظلمات على رجاء تحقيق الفكرة المنطقية برؤية العيان ولو بقي الرأي الغالب على أهل أوروبا عن تصريح الأرض كما كان قبل شروع كتب الجغرافيين من العرب مع انكار الكنيسة للقول باستدارتها ودورانها لكان من المتعذر جدا أن يسمح في ذهن كولومبس خاطر السفر إلى الغرب للوصول إلى الأقطار الآسيوية ولكن العرب أشاعوا هذه الحقيقة في أهم الكتب الجغرافية التي ألفوها فكتب ابن خردازة المتوفى عام 885 للميلاد أن الأرض مدوره كتدوير الكرة موضوع في جوف الفلك المحة في جوف البيضة وقال ابن رسى المتوفى عام 903 إن الله جل وعز وضع الفلك مستديرا كاستدارة الكرة أجوف دوارا والأرض مستديرة ايضا كالكرة مصمطة في جوف الفلك وأتى بالبراهين على ذلك فقال والدليل على ذلك أن الشمس والقمر وسائر الكواكب لا يوجد طلوعها ولا غروبها على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحد بل يرى طلوعها على المواضع المشرقية قبل غيبوبتها عن المغربية ويتبين ذلك من الأحداث التي تعرض في العلو فإنه يرى وقت الحدث الواحد مختلفا في نواحي الأرض مثل كسوف القمر فإنه إذا رصد في بلدين متباعدين بين المشرق والمغرب فوجد وقت كسوفه في البلد الشرقي منهما على ثلاث ساعات من الليل مثلا أقول. وجد ذلك الوقت في البلد الغربي على أقل من ثلاث ساعات بقدر المسافة بين البلدين إلى آخر وقال المسعودية المتوفة عام 1956 جعل الله عز وجل الفلك الأعلى وهو فلك الاستواء وما يجتمل عليه من طبائع التدوير فاولها كرة الأرض يحيط بها فلك القمر ويحيط بفلك القمر فلك عطارد to the وقال المسعودي في مروج الذهب in the spring غابت في هذه الجزائر the جزائر if كانت ate في these الصين وذلك نصف the deserts